بوك تو أسوم دست إتري ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة, ثلاثة تلفونيرة يتصل تلفونياً يتصل تلفونيا. ياس تلفونيرف. لقد اتصلت تلفونيا للتو. لقد اتصلت تلفونيا. ياس تلوبرمة تلفونيرف. لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت прашува يسأل يسأل لقد سألت للتو لقد سألت لقد سألت دائما لقد سألت دائما раскажува يحكي يروي يحكي. ياس لقد حكيت للتو. لقد حكيت. ياس يا راسكاجوف. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. أوجي. يتعلم. يذاكر. يتعلم. ياس لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت ياس اوتشيف لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء رابطي. يشتغل يشتغل ياس رابوتيف لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت ياس رابوتيف لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم ياد يأكل يأكل ياس يادف لقد أكلت للتو. لقد أكلت. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.